Book 2 13 13 Tegevused Al-anshita wal-a'mal Al-anshita wal amel. Mis Marta teeb Madha ta'malu Marta ماذا تعمل مارتا؟ تتوتب بروس هي تشتغل في المكتب؟ هي تشتغل في المكتب تتوتب أروتك؟ هي تشتغل على الكمبيوتر هي تشتغل على الكمبيوتر كس مارتا؟ أين مارتا؟ Aina Marta? Kinos. Fi sinema. Fi el sinema. Ta vaatab filmi. Hia tušahidu filmen. Hia tušahid filmen. Mida Peter teeb? Mada jäämalu Peter? Mada jäämal Peter? Ta õpib ülikoolis. هو يدرس في الجامعة هو يدرس في الجامعة <تغبتكيلي> هو يدرس لغات <تغبتكي> هو يدرس لغات كوسون <تغبتكي> بيتر <تغبتكي> أين بيتر؟ أين بيتر؟ كوفيكوس في المقهى في المقهى طيوب كخفي هو يشرب قهوة هو يشرب قهوة كوسنات كاي يا رمستوات إلى أين يحبون أن يذهبوا إلى أين يحبون أن يذهبوا إلى الحفلة الموسيقية Ila al häfle al sihria Nad kuulavad meeleldi muusikat. Hum juhibuna sama <'a> al mu Ja hebun <hums> sama al mu Kus nad käia ei armasta? <hums> Ile aina la juhibuna enjad habu. Ile ain la juhibu enjad habu. Diskoteegis. <hums> إلى الديسكو إلى الديسكو نيلا يميل تيطانج هم لا يحبون الرقص هم لا يحبون الرقص